إنا زينا السماء الدنيا بزينة من الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويخذفون من كل جانب دحوا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب فاقب فاستفكهم أهم أشدت خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا وإذا رأوا آية يستسخرون وقالوا إن هذا إلا سحر مبين فإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعثون أو آباؤنا الأولون قل نعم وأنتم فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون فقالوا يا ريلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون احشر الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون مِن دون الله فاهدوهم إلى صراف الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنكم كن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 إنهم يومئذ في العذاب مشتركون إنا كذلك نفعل بالمجرمين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون إنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون فالجاهلين الحق وصدق المرسلين إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مقرمون مرر متقابلين نطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون وعندهم قاصرات الطرفعين كأنهن بيض مكنون أقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قريم يقول أئنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون قال هل أنتم يَظُنُّونِ فَقَطَّلَ عَفَرَاهُ فِي سَوَاءِ الجَحِيمِ الله اللَّهُ إِنَّ فِي الدُّنْيَا ظُلُمَاتٍ وَلَئِن لَّمْ تَرْحَمُوا لَيَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْضَرِّينَ أَفَمَا نَحْنُ بِمَيِّتِينَ إِلَّا مَوْتَتَنَا الأُولَى وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ إن هذا لهو الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون أذلك خير النزلا أم شجرة الزفقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم قلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالعون منها البطون ثم إن لهم عليها لشربا من حميم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم إنهم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 ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا عليه في الآخرين سلام على موح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين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 فَمَا ظَنَنُكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي الْمَدُوْمِ فَقَالَ إِنِّي سَخِيمٌ فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ وَرَغَا إِلَى آلِهَتِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُوْنْ مَا لَكُمْ لَا تَنطِقُوْنَ فَرَغَا عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَمِينِ فأقبلوا إليه يزفون قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون قالوا بنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناه الأسفلين وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هبلي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال قَالَ بني قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبعك فهو قال يا أبت فعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتلهوا للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا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 أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى إِسْحَاقَ وَإِبْرَاهِيمَ ۚ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الصَّالِحِينَ وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَاقَ وَلِتُؤْتِيَ الشَّعْبَ حُكْمًا ۚ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا وَلَقَدْ مَنَنَّا على موسى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 إنا كَذَلِكَ نجزي المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين وإن إلياس لمن المرسلين إذ قَالَ لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتبعون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آباتكم يَكُونُ الْأَوَّلِينَ فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُفْضَرُونَ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى الْآخِرِينَ إِنَّ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّهُ ظَلَّ مِنَ الْمُغْسَلِينَ إِذْ نَادَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ ثُمَّ مَدَّنَّا الْآخِرِينَ وَإِنَّكُمْ لَتَمْهِنُونَ عَلَيْهِمْ شَبَحِينَ وَبِاللَّيْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسفتحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبأناه بالعراء وهو سقيم وأنبأنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين فاستفتهم ألربك البنات وله البنون أَمْ خَلَقْنَا الْمَلَائِكَةَ إِنَاثًا وَهُمْ شَاهِدُونَ أَلَا إِنَّهُمْ مِنْ إِذْكِهِمْ لَيَقُولُونَ مِنْ إِذْكِهِمْ لَيَقُولُونَ وَلَدَ اللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ أَشْطَفَى الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِينَ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُونَ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 سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ إِلَّا عِبَادٌ نَّوَّاهُم مُّخْلَصِينَ فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ بِوَاقٍ إِلَّا مَن هُوَ صَادِقُ الْحَقِّ وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ إِا لا نَح الصَّّونَ وَإِا لا نَحن لِمسَبتِحون وَإِنكَ لا يَقولون لَ أنَّا إ دََادِقَن الأوورم دقَُّ عبَادَ اللهَِّ المُخْلَصين فكَفَو به فَسَوْوفَ يدَعون ولقد سبخت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم له المنصورون وإن ذندنا له الغالبون فتولى عنهم حتى أحين وأبصرهم فسوف يبصرون أفبعذابنا فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين وتغل عنهم حتى أحين وأبصر فسوف يبصرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين